انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوْقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَهَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَهاجَّمونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْجُبَعَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا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 النار اللي خزنت جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب